في صلاة المسافر خصوص صلاة الرباعية أفضل من إثمامها نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولولا ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله بالمندك الله بحسن الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل في بعض صلاة أهل الأعذار أي من جملة الأعذار السفر لأن السفر مغنة المشقة والمشقة تجلب التيسير فلذلك يؤمر أو يندب المسافر ان يترخص برخص السفر ومن جملة رخص السفر القصر الصلاة الرباعيه الى ركعتين وقد اختلف هل القصر افضل او الاتمام فرجح قول من أنه يتم اذا لم يكن عليه مشقه وقالوا ان الاصل هو الاثنان وان الرخصة في القصر لاجل الخوف او لاجل المشقه فهي رخصة وصدقه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال كيف نقصر وقد أمنا فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فقالوا الآية فيها أن القصر لاجل سبب وهو الخوف سواء كان الخوف من العدو لظاهر الآية إن خذتم أن يفتنكم أو الخوف من المشقة ونحوها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا القصر مع الأمن صدقة وقال اقبلوا صدقته فمعناه أنه رخصة ولكن الاتمام هو الأصل وكذلك ظاهر الآية وهي قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا نفي الجناح أي نفي الإثم إن قصرتم فلا إثم عليكم معنى هذا أنكم إذا أتمتم فلا إثم أولى فانه قال إتمامكم هو الأصل وقصركم جائز ولا تخافوا فيه من الإثم ولا من الجناح كثيرا ما يذكر الله نفي الجناح عن الأشياء التي يخاف أن يكون فيها إثم كقوله تعالى لا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء وقوله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء أمانا تمسوهن وتفرضو لهن فريضة يعني لا إثم ولا حرج فكذلك لا جناح عليكم ان تقصروا اي لا تخافوا من القصر اهمل هذا ما فهمه عمر من الآية انها خاصة بالخوف ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الخوف اعتبره صدقه من الله وتوسعه واعتبر أن سببه ما يحصل من المشقة لأن السبب غنة المشقة وحينئذ نقول القصر القصر جائز والإتمام على هذا القول أفضل وأما القول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف كما سمعنا فإنه يفضل القصر على الاتمام لماذا لأدلة منها أنه عليه الصلاة والسلام حافظ على القصر في أسفله كلها ولم ينقل أنه أتم في بعضها فمحافظته دليل على الأفضلية ومنها أنه حث على قبول الرخص في هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى ناصيته وللحديث روايات وطرق مجموعها يدل على ان له أصل ويحكم بصحته ثم من الادله ايضا على ارجحيه القصر حديث عائشه وفيه قولها فريضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فهذا يدل على أن أصل فريضة الصلاة سفرا وحضرا ركعتان فصلاة السفر ماقية على ما على فرضيتها، دع الكتب تجلس على الكراسي حتى يتوسع، اقرأ تجربة. فعرض هنا أن قوله قوله فريضة الصلاة ركعتين ركعتين. يذل على أن صلاة السفر باقية على فرضيتها وأن فرضها ركعتين لم يتغير الفرض وإن أجاب بعض العلماء بأن المراد هنا أنها ذاقية أن صلاة السفر باقيت على الأول بمعنى أنه خفف منها وباقيت على ركعتين ولكن لا يتلائم هذا مع قولها فرضت الصلاة ركعتين وأقضت صلاة السفر على الأول وبكل حال فإن هذا دليل من يجعل القصر أفضل في السفر الاتمام الإتمام فهل يجوز لماذا بعضهم في جوازه حتى ان بعضهم قال من صلىها من اتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر ولكن الارجح ان شاء الله انه جائز ولا تبطل به الصلاة ومما يدل عليه حديث روي عن عائشة وان طعن فيه بعض العلماء كابن قيم وهو انها قالت مره للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله افطرت وصمت واتمن وقصرت واتممت يعني اتممت انا وانت تقصر فأقرها وقال احسنت يا عائشه وروي هذا الحديث بلفظ اخر بلفظ كان وصلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم في السفر ويقصر ويتم ففيه هذه الافعال كلها الى النبي عليه الصلاة والسلام وروي ايضا بلفظ كان يقصر وتتم يعني عائشة ويفطر وتصوم يعني هي لكن انكر هذا الحديث ابن القيم تبعا لشيخه لشيخ الاسلام وقالوا لا يليق بها ان تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منكر يعني مستنكر فعلها لهذا ما محافظة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم عن القصر فلا يتصور أن يصدر منها الاتمام وحدها. وعلى كل حال إذا ثبت هذا الحديث وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أقرها دل على أن القصر وأن الاتمام جائزا وإن كان قصره على هذا القول أفضل كذلك يعني إذا أتم في السفاري أحيانا حتى لا يعتقد أنه لا يجوز كما أتم رسمان في ميناء إعتذارا أنه أن الإتمام هو الأصل وحتى لا يظن بعض الناس بعض الجهلة والعراب أن الصلاة فقط ركعتان فقد ثبت عثمان اتم بمذع بينما الخلفاء قبله أبو بكر وعمر كان يقصران وكذلك قصره هو أيضا صدرا من خلافته ثم أتم وتابعه الصحابة الذين نعهما اتموا وتأتمت أيضا عائشة وذكر لبعض الصحابة فعلها فقال تأولت كما تأول عثمان يعني او ابن اخيها فلا كل حال يعني هنا قولان ولكن الراجح من حيث الدليل أن القصر في السفر أفضل سواء كان هناك مشقة أو لم يكن ونعرف أيضا أن القصر من خصائص السفر لا يصح في الحضر أصلا بخلاف الجمع فإن الجمع يجوز لغير المسافر فالجمع للمطار والجمع للمرض والجمع للوحل أو للبرد مع مع الظلمة كما تقدم فالقصر لا يتصور ولا يجوز إلا للمسافر وأما بقية الرخص <تصفيق> يعني كالجمع فيتصور في الحظى <تصفيق> ويفيدنا ايضا بعض الاخوان ان قوله هشام تأولت كما تأول عثمان يذل على أنه ليس عندها نص ليس عندها دليل فإن هذا مما يدل على ضعف قولها كان يقصر وتتل وأنه قال أحسنتي يا عائشة يدل على ضعف هذا فإنه لو كان كذلك لما كان ذلك مسوغ للتأوي بل يكون عندها نص وعلى كل حال يعني إتمام عزمان ومعه الصحابة وإتمام عائشة أيضا بهذا التأويل يدل على أنه ليس بمنطل للصلاة أن الإتمام جائز إن شاء الله ولكن القصر أفضل لمن نوى سفرا مباحا عليس حراما ولا مكروعا واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة هذا شرط من شروط رخص الترخص ورخص السفر وهو إباحة السفر وعدم كونه محرمه وذكر ان السفر قد يكون محرما وقد يكون واجبا او مستحبا او مستوي الطرحين فاذا كان محرما كالمسافر لقطع طريق والمسافر مثلا لفسق لجريمة لسرقة او لعهر او لفساد فان هذا لا تباح له الرخص ورخص السفر ولذلك ما أباح الله للمضطر للميتة ونحوها اذا كان عاصيا بسفره يقوله تعالى فمن الطرّة غير باع ولا عاد فلا إثم عليه. فشرط في كونها تباح له الميتة الا يكون باغيا أو عاديا أي صاحب باعيا أو معتدي إذا كان مساجرا لهذه الاسوار المحرمة فلا يباح له شيء من رخص السفر تعرفون ان رخص السفر ثلاثه او اربعه فمنها القصر ومنها الجمع ومنها الفطر ومنها الزياده في مده المسح على الخفين فلا يترخص بها لانها رخص ولا يستحق رخص الله من سافر لمعصيه ليعصي ربه أما إذا كان السفر واجبا فإنه يترخص ومثل للواجب بالسفر للحج الفرد أو للعمرة الفرد أو للجهاد إذا تعين عليه ونحو ذلك كطلب العلم إذا تعين عليه فطلب العلم الواجب الذي ما يسعه جهله وتوقف ذلك على سفر فان هذا السفر واجب ومثله ايضا اذا سافر لبر ابويه اذا كان في بلد ثانيه اخرى واجب عليه ان يبرهما وان يصلهما فيجب عليه ان يسافر اذا لم يتمكن ذلك الا بقطع مسافه او بسفر هذا مثال السفر الواجب وأما السفر المندوب فالسفر لزيارة أصدقاء ونحوهم أو لأمر بخير أو لتعليم علم مستحب أو لإرشاد ودعوة غير متعينة عليه بل متبرعا بها وأما بقية الأسفار فالأوصل فيها الإباحة وهو استواء الطرفين كالسفر لتجارة أو لشراء أغراض تهمه أو ما أشبه ذلك مستوي الطرفين فهذا كله يباح له أن يتعاطى فيها بخصص سفر كان يعني كان في يعني ذكرنا بعض الإخوة أن هناك أيضا سفر قد يكون مكروها وهو إذا كان في لهو وبطالة بلا فائدة إنما هو لتقطيع الزمان واضاعه الوقت فمثل هذا سفر مكروه ولكن الصحيح أنه لا يمنع الترخص يعني رحص السفر تباع إلا لمن ذكر الله غير باغ ولا عاد فأما هذه الأسفار أغلب أسفار الناس الذين يسافرون للفرجة وإن كانوا قد قد يتغررون بذلك هدينا اعتقاديا فغالبوا أسفارهم إذا عزموا على حظي أنفسهم أنها أسفار مكروهة لما فيها من إضاءة الوقت لكن إذا كان ذلك المسافر سيما الذي يسافر إلى بلاد فيها فسوق وعهر وكفر يعرف أو يغلب على ظنه أنه ما دفعه إلا شيء من تناول تلك المحرمات التي هو ممنوع من تعاطيها في, بلاده في بلاد الإسلام فهو يقول أسافر إلى تلك البلاد التي أتمكن فيها من تناول هذه المحرمات أشرب خمرا بلا إنكار وألاقي شهوات أتمكن فيها من إعطاء نفسي ما تشتهي مهل هذا إذا كان يعرف من نفسه أنه لا وقع في تلك البلاد سيتعطاها تمر سافرا محطما فلا ينبح في الترخس. حديث رخص. يقول حديث رخص يا شيخ مطلقة. أي إنسان ما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بعاصي أو بالعاصي. لأن النبي كان يعلم أن هناك من سافر لأجل نعسيه. ما قيده. شيخ الإسلام. نبي الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرخص في حفص الصلاة. ما خص يعني بمسافر لأجل نعسيه أو مسافر لأجل طاعة أو فما <تصفيق> تحمل على علاقة؟ لا انا لا أذكر أحاديث فيها تعميم الرخصة لكل مسافر كان عاصيا ولكن الفقه عندما اشترطوا أن لا يكون عاصيا بسببه قاسوا ذلك على, رخ على رخصة المضطر وأخذوه من الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه من غير باغ يعني بسفره ولا عاد اي معتد اي مسافر ليعتدي وليظلم وليسرق وليقطع طريقا وما اشبه ذلك فهذا لا يباح له ولو مات ما يباح له ان ياكل من الميته ولا من الاشياء المحرمه لانه عاصم بسفره يكون سفره حراما واكله اذا اكل غير مباح بل محرم ياكل حرام في حرام فإذا كان الله حرم عليه هذا الأمر مع كونه قد أشرف على الهلاك فكيف مع ذلك وهو متعمد سفرا لمعصية كيف يباح له ما, يترخص ما لا يرخص فيه إلا لأجل إلا للمتعبد ونحو ذلك كيف تباح له تخييف العبادات ونحو وهو عاصب بسفره هذا عذر الفقهاء والذين عمّموا ذلك وقالوا إن النصوص على عنومها لهم وجهة نظر معنى إنهم قالوا إن الأحاديه التي فيها الرصة للمسافر أن يقصر وأن في قوله واذا سافروا قصروا وافطروا وما اشبه ذلك على عمومها يدخل فيها العاصي بسفره والمطيع لهم وجهة نظر ولكن على كل حال المسافر عاصيا يعصي من جهتين فعاقبوا من جهتين من جهته سفره هذا ومن جهته فعله لذلك الذنب الذي سافر لأجله يكون سفره سفر معصية يعاقب عليه فقطعه تلك المسافر ومباشرة تلك المعصية التي سافر لأجلها ووصل إليها يعاقب لأجلها وعل ذلك لا يمنعه أن يترخص لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سايح لا يقصد مكانا معين ونحوهما يبلغ ستة عشر فرصخاً تقريبا وهي أربعة برد عندنا بهذاني شرطان الشرط الأول أن يقصد مسافة معينة وجهة تبلغ هذه المسافة والشرط الثاني أن تكون هذه المسافة مسافة قصر ف يخرج بالشرط الأول ما سمعنا وهو الهائم التائه الذي لا يدري أين يقصد هل, هل هو سوف يجلس بعد ساعة أو نصف يوم أو يوم أو هو سوف يستمر في سيره أياما هائم لا يقصد جهة معينة فمهل هذا ما يعتبر مسافرا لأنه لم يشد الرحلة ولم يقصد بقعة مسافتها مسافة قصر بخلاف من عزم على قطع هذه المسافة التي هي مسافة قصر وقد عد لذلك العدة وتهيئ لذلك فإذا هو الحافة هذه يعتبر مساحرة وأما الشرط الثاني الذي هو أن يقطع مسافة هذا مقدارها مسيرة ستة عشر فرسخا فهذه مسافة القصر المشهورة عند فقهاء الحنابلة أنها ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال والميل معروف في بعض السيارات مركبة فيها الميل ويقدر بأنه نحو كيلوين إلا هلث هاو نحو أماني على خمسة يعني واحد ثلاثة هذا أكثر, أكثر من كيلو سلس. يعني قالوا ان كيلو فالف وستمائة أو ألف وستمائة نفس من <تصفيق> الزلاث وستمائة هذا بتقادير مختلفة ولعلكم تذكرون النظم الذي فيه بعض حواشي يزاد المستقنع وفيه تحديد ذلك نظما تحديد البريد وما يتفرع منه لأنه ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في أربعة برد وفي رواية ذكر البريد في قوله لا يحل المرات تسافر بريدا فعند ذلك قالوا نحتاج إلى معرفة البريد فنظمه بعضهم بقوله إن البريد من الفراسخ اربع والفرسخ ثلاث أميال ضعو والميل الف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع تتبع ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الإصبع ست شعير بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع ثم الشعيرة ست شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار هسبع فدككوا في هذا النظم حتى لا يقع اختلاف ولكن هذا على وجه التقريب يعني تحديد تقريبي لأن الزراع يختلف و تختلف قدروها بهذا التقدير حتى لا يقع فيها اختلاف يعني إذا جعلوا مثلا الشعيره من المتوسط ولا شعر الذنب ال من ذنب الواقع من ذنب من الشعر المتوسط كانت معروفة محددة ويمكن في هذا يعني مشقة تقديره من بعضنا. إنهم في حاشية العنقري الله ينجي نسيت منه. المسيطة وذاكرها من العنقري لبعض المتأخرين فهذا هو القول يعني المشهور عند الفقهة أن السفر مسافته ستة عشر فرسخة أربعة برد ويقدر بعضهم الفرسخ بالسير على الأقدام أنه ساعة ونصف وأن الميل ثلث ساعة بالسير المتوسط ولكنهم قدروه بأن الفراسخ هذه التي هي ستة عشر فرسخا أنها يومان قاصدان بسير الدواب أو بذبيب الأقدام كما سمعنا يومان قاصدان وجعلوا كل يوم يعني يسير فيها الراكب على الاقل همان او عشر ساعات فبعضهم قال اثنى عشر ساعة يسير يصير النهار كله لقدرنا ان النهار اثنى عشر ساعة متوسطة يعني متوسط النهار فعلى هذا تصير ستة عشر فرسخا إذا قلنا إنها أن الفرسخ ساعه ونصف تصير أربع وعشرون ساعة فهم هو تقديرهم المتوسط يوماني كل يوم إثنى عشر ساعة هذا تحديدهم باليوم قالوا عندنا بسير الدواب أو بالذبيب على الأقدام ولكن كان عندتهم في ذلك على شيء من الآثار عن الصحابة ونحوهم وقد روي ما يؤيد ذلك عن بعض الصحابة فابن عباس قال لأهل مكة لما كانوا مقيما عندهم اذا سافرتم الى عسفان فاقصروا وعسفان في نحو هذه المسافة يعني يبعد الان نحو مئة كيلو او يقرب من المئة وكذلك نحو هذه المسافة فجعلوا هذه الاثار كدليل على تحديد المسافة بيومين او بستة عشر فارسخة واما غير الفقهاء من بعض العلماء المحققين فرجحوا انه ليس للسفر مسافه محدده ويختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه وقد اختلفت عباراته في تحديد السفر فتارتاً يقول إن السفر هو ما لا يقطع إلا بمشقة فإذا كانت المسافة لا تقطع إلا بمشقة فإنه يترخص فيها وتاره يقول إن السفر هو محتاج إلى زاد ومزاد محتاج إلى زاد وحتاج إلى راحله وإلى بشراب يحمله معه ونه ذلك فما كان كذلك فانه يعتبر مسافه قصر وما ليس كذلك فلا يعتبر مسافه فلا تقصر فيه الصلاه و يعني هو ايضا رحمه الله يميل الى تحديد السفر بالزمان لا بالمسافة وهذا قولا صرح به في كتبه صرح بأن السفر الاولى أن يحدد بالمس بالمدة والزمان والساعات لا بالمسافة التي تقطع ويظهر هذا يظهر أثر ذلك في ازمنتنا التي تقاربت فيها المسافات بواسطة المواصلات السريعة فإنه صرح في بعض كتبه يقول إن الإنسان قد يقطع مسافة طويلة في زمن قصير فلا يسمى مسافرا، وقد يقطع مسافة قصيرة في زمن طويل فيسمى مسافرة فإذا سار إنسان سيرا نقيا ذب دبيا وينزل كل حين ويفتح كل حين والمسافة مثلا مثلا أربعين ميلا أو يعني أو نحوه ولم يقطعها إلا في يومين أو خلالها تعيين اعتبرناه مسافرة وإذا قطعها غيره في ساعة أو ساعتين لم نعتبره مسافرا وإذا كان هناك مسافة طويلة يعني مسيرتها على السير المعتاد مثلا يومان أو ثلاثة أيام ولكن إنسانا قطعها في نصف يوم أو في يوم فانه لا يعتبره مسافرة في زمنه ما حدثت هذه الآلات والمراكب السريعة الجري لكنه يمثل بما في زمانه يقول عبارته يقول قد يركب الرجل فرسا سابقا فرس أسرع شيء عندهم الخيل يركب الرجل فرسا سابقاً فيقطع مسافة طويلة ثم يرجع في يومه فلا يسمى مسافرا. ويقطعها اخر في يومين او في ثلاثة ايام هذه المدة ويسمى مسافرا. هل هذا الذي يرجحه يظهر ان المسافات الان تقاربت في بواسطة السيارات والطائرات والقطارات والموافر ونحوها فإذا نقول إن الإنسان الذي يذهب ثم يمكنه أن يقطع هذه المسافة في أقل من يوم ما يعتبر مسافرا أما إذا رجع في يومه الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولو مثلا أنه ركب واصل جدا لطائرة ورجع في لا يعتبر مسافرا ولا يسأله أن يترخص لا قصرا ولا فطرا ولا غير ذلك وكذلك في السيارة مثلا إذا ركب إلى الخارج ورجع في يومه أو إلى مثلا المجمع ورجع في يومه ما اعتبرناه مسافرا لأنه ما غاب مدة تسمى سفرا ولأن بعض العلماء قال السفر سمي بذلك لأنه يسفر عن اخلاق الرجال الذين يصطحبون في هذه الأسفار عادة ان السفر يطول يبقى أيام وأنت مصاحب لهذا الذي ما عرفته في الملد إلا معنهة عابرة فإذا صحبته عرفت حدته ولينه وقوته و صلابته وشدته وعرفت أيضا ديانته وتعبداته وعرفت أقواله وأفعاله ظهرت لك من طول الصحبة فلذلك قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال المسافة القليلة التي هي يوم أو نصف يوم ما يحصل بها هذا الإسفار ولا هذا التمييز فلذلك ما تسمى هذه المدة سفرت طبي يا شيخ أحمدت يا قصر الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بعض الإخوان يقول كيف تقولون إن هذا لا يسمى سفرا مع أن أهل مكة قصروا في عرفه وفي منا وفي مزدلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك الجواب. اهل مكة في ذلك الوقت مسافرون لماذا كيف كانوا مسافرين لانهم راكبوا رواحلهم في يوم الترويه وشدوا على هذه حالهم واخذوا زادا وذهبوا من بلادهم وغابوا عن بيوتهم وعن بلدهم اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني رجعوا في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر كانوا تعجلوا تغابوا على الأقل خمسة أيام وهم على رواحلهم ومعهم أهبتهم فهم مساوون لغيرهم وهذه المدة معهم على رواحلهم ومعهم زاد المسافر وراحلة المسافر ولم يُهم أنهم يرجعون إلى بيوتهم كلما آواهم الليل أو نحو ذلك وذلك لأنهم اعتبروا أنفسهم مسافرين، فاذا المدة مده سفر وإن كانت المساحة قصيرة هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام أن العبرة بالمساء بالأيام وبالزمان والساعات لا بالمساحة. لا, بالمد... لا بالمساحة التي هي مسافة الارض اذن اهل مكه الان تغيرت حالتهم وذلك لان البلاد تقاربت كانت بيوتهم الاول في الحرم والمسافه بينها ما, ما تقطع الا على راحله وكلما ذهب الى مكه إلى من منى ركب راحلته ولم يصل الا بعد ساعه ونصف او ساعتين من منى الى الحرم لطول المسافه على الراحله أما الآن في خمس دقائق دقيقتين وإذا هو واصل وقربت أيضا مساكنهم صارت إلى جانب من هنا ومن هنا وصار أحدهم إذا بدت له حاجة ذهب في خمس دقائق ودخل في بيته واخذ ما يريد واغتوسله وبدل ثيابه وما أشبه ذلك فلا يعتبرون والحالة هذه مسافرين ولا يتزودون بسفرهم بل إذا احتاجوا أخذوا ما يريدون ورجعوا والله نقول لهم لا تقصروا في هذه الحال لا تقصروا لعدم ما يسمى سفره وهو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واذا رأيتم ما تسلم عليه السلام المسافر بس يشت طائفة الان سافر أوكي. ايه عرف عندهم هو اولا ولا يجيب نقول ما يصلح يعني يعني السفر من مكة الى جدها الى الطائف ما رادي عدتهم سفر السفر يعني اللي يذهب الى المية ثمانية ساعة ونسفر والله يترجح انه ما يسفرن يترجع أنه ما ما يعطى أحكام المسافر إلا إذا كان سيغيب سيفقى في البلد التي سافر إليها في الخارج مثلا يوم ما ما يرجع له بكرة أو بعد بكرة أو إذا سافر مثلا إلى الحوطة أو إلى ظرمة مثلا لو كانت قريبا أو سافر مثلا إلى شاكرة وسوف يقيم يوم أو نص يوم يعني فيها ولا يرجع له اليوم الثاني اعتبرناه مسافرا فام الذي يرجع في يومه او ذهب ليقيم هناك فلا نعتبر قطعه لهذه المسافة التي قطعها في ساعتين او ثلاث من اعتبره مسافة يعني يكر الشيخ عليه اذا اذا اذا اذا لأن ما هناك مشقة ولا هناك مسافة تسمى سفر يعني نستحب لأنه لا لا يكفر لكن ما نعمر وليعاده لقطع كم نظر الى المسافة؟ بالنظر الى المسافة تقالب <مستقبل> صحيح تقالبه اذا قطعت <كنت> لذبيب <أتعال> الاقدام ها <أو> قم السيد على الاذن <تعال> ويومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأطال ودريب الأقدام لحديث ابن عباس مرفوعية أهل مكة لا تقصر في أقل من أربعة برود من مكة إلى عسفان رباه الدار قطني وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برود وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفتران في أربعة برود وهي ستة, عش ستة عشر فرسخان هذه أذلة الهقهاء في اشتراط كون السفر أربعة برد قوله لاهل مكة لا تقصره إلا في أربعة برد وتمثيله بعسفان عسفان بلدة معروفة الآن تقع في طريق مكة إلى المدينة وتبعد نحو مئة كيلو في ذلك الوقت كانت أربعة برد يعني ستة عشر فرسخة وتقطع هي يومين لذلك الوقت وهي أبعد من جدة أو مساوية لأقصى جدة جدة الآن يقولون أنها ليست مسافة قصر لأنها تقاربت مع مكة يعني امتدت جدة نحو عشر أو عشرين كيلو جهة مكة امتدت مكة نحو جهة جده امتدادا محسوسا وكذلك الطائف فتقاربت فلم تبقى مسافه قصر حتى على الاقدام يعني على قول من حدد السفر بانه اربعه برد ثم الآثار التي رويت عن الصحابه بن عمر وابن عباس وغيرهما أنهما كانا لا يقصران الا في اربعه برد هذه تعتبر أمذلة للسفر الذي يسمى سفرا في زمنهم وعرفنا أن السفر على الصحيح أنه ما يسفر عن أخلاق الرجال وأنه ما يحتاج إلى زاد ومزاد وأن تحديده بأربعة بردين أو بستة عشر فرسخ نحو ذلك. لا دليل عليه كما قاله شيخ الإسلام إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسابرا ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخصر إذا ارتحل كان يقول أو قيل متى يبدأ في القصر فقال إذا فارق عامر البيوت المسافر قد يكون في وسط البلد قد يبدأ يستفر من جانبها الشرقي قد تكون البلد واسعة واسمها كلها واحد فمثلا قديما بغداد كانت لا يقطعها المسافر إلا يوم من شرقها إلى غربها أو هي نحو ذلك يعني السائر لو سار على قدميه لم يقطعها إلا في يوم أو في ثلث يوم فإذا بدأ من طرف الشرق وهو متوجه للغرب مضى عليه يوم وهما ما فرق البلد. معتبرناه مسافرا لأنه لا يزال في اسم بغداد. الرياض ايضا في زمننا هذا لو ان انسانا ابتدأ السير من طرفها الشرقي اقصى عامر يتصل بالرياض وتوجه الى الحجاز لن يقطع على قدميه هذه المسافة الا في على الاقل ست ساعات او خمس ساعات وهو موالن السير لو, لو أسرع السيء أو يوم إذا ساب سيرا متوسطا فما دام كذلك فإنه بين البيوت يسمى في بلد الرياض فما يصلح لو أن يبدأ في أحكام السفر حتى يفارق البيوت العامرة إذا ما بقي أمامه إلا بيوت خريبة فلا بأس أنه يقفر أو يفطر أو نحن ذلك لكن روي عن بعض الصحابة أنهم تناولوا الطعام في رمضان قبل أن يفالقوا عامر القرية روي ذلك عن هذه الدردأ وغيره وذكروا أن ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد هذا فأنه جائز جائز سعاطي بعض الرخص قبل أن يفارق العامل ومن الفطر وذلك لأنها قد تحصل المشقة ولأنه يعتبر سائرا في مثل هذه البلدة لو أنه في رمضان سافر على قدميه أو سافر على بعيد وابتدأ السفر, ابتدأ السفر من شرق الرياض وصار يسير على بعيره على حماله سائرا لقي مشقه قبل ان يقطع اخر البلد فاذا له ان يفطر فاذا جاز كذلك الفطر الصحيح انه يلحقه ايضا القصر فما دمنا اعتبرنا انه مسافر من شد رحل وركب على راحلته وحمل عليها متاعه يعتبر مسافر، لكن لكل حال الاحتياط انه لا يترخص حتى يفارق عامل القضاء ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لان المعتبر نية مسافة لا حقيقتها. يقول لو قصدت بلدا هي مسافة قصر مثلا قصدت مكة متوجهان اليها مع أنها انها مسافه قصر ولكن سرت نصف يوم وجاءك وقت الظهر قصرت وقت العصر وقصرت ثم بدالك بعد العصر وندمت على سفرك ورجعت الى بلدك هذه الوقتين اللذين قصرتهما هل تعيد ما تعيد. لأنك قصرت وأنت عازم على السفر وفي حكم المسافر فيجزئك ما صليت الوقتان الباقية أنت في رجوعك دخل عليك المغرب والعشاء هل تقصر العشاء؟ لا تقصر لأنك رجعت من مكان قريب ونقلت حكم سفرك فلا تقصر ما دمت قد قصت ما ليس م... مسافة ليست في حكم المسافة. الفاصل أن الإنسان إذا سافر وهو قاصد جهة معينة فإن له أن يقصر ولو رجع قبل أن يصل إليها ما دام نيته تلك البلده التي هي مسافة قصر. وإن قصر من هو الرجول في ولو يعني ولو خرج ولو وصل بلده قبل أن يخرج الوقت ما يعيبها على الصحيح لكن تقع مسألة كثيرا من المسافرين يجمعون جمع تقديم كالظهرين أو العشاءين. ويقدمون البلد قبل ان يدخل الوقت الثاني هؤلاء لا يعيدون الوقت الاول ولكن يعيدون الثاني فمثلا دخل عليهم الظهر وهم في الطريق في اثناء الطريق فقالوا الاسهل لنا ان نجمع الظهرين العصر والظهر ونصلي ركعتين ركعتين فصلوا ثم ركبوا وبعد مضي ساعتين أو ساعتين وصلوا بلادهم قبل أن يدخلوا وقت العصر أو قرن دخوله الظهر أجزأتهم والعصر ما أجزأتهم يعني السفر انتهى يصلون ان العصر تاما في البلد بكونهم لا يليق بهم السفر لا يكونون مسافرين ولا يفتق عليهم إنهم مسافرون يعني يجب يجي بعد الصلاة؟ نعم أنت هالسبب وهذه الصلاة ما دخل وقتها وهم مقيمون ليسوا بمسافرين هذا الق يعني هو القول الذي نميل إليه وإن كان هناك من أجاز من أجازها ماذا منهم قصروا هذه جنة التأخير جنة التأخير ماذا من يعني ما يجمعونها إلا يعني وهم بالسفر لكن صحيح جمع التأخير أيضا يتصور فيه مسألها ولعلها قد مرت لنا وهي أنه إذا أخر الظهر حتى يصليها مع العصر دخلت عليها الظهر وهو في قانعة الطريق قد جد به السير وواصل ووصل الملن قبل أن يصلي الظهرين الظهر والعصر انتهى سفره. فها هنا ما يقفر. يصلي الظهر أربعاً وعصر أربعاً. ولو أن ظهرك خرج وقتها. لأنه قد انتهى سفره. فقدم لنا أنه إذا ذكر صلاة سفراً في حضر صلاها تماماً. وكذلك العكس. إذا ذكر صلاة حضراً في سفر يقول الاختياط أنه يصليها تماماً لأنها وجبتها له أرضاً. ويعيد من قصر أي حالة جاهلة. ويألعى لعلماً يعني من اجتزاء بصلاته في السفر جاهلا أنه لا يعيد. يعني إنسان صلى الظهر العصر في السفر ودخل عليه العصر لأنه انتهى سفره ولم يعد أنه أنها تجيء. وعما في البلد صحيح أنه يعي. إذا آخر الظهر وصل في وقت العصر. وصل الظهر في البلد ركعتين. يقول ما تجيء يعي. يقول في ذي محل معين. على في الشرط فيه بقصد الصلاة. قال هو لا سائح لا يأخذ مكان معين. اللي اللي الآن يذهبون إلى المكان مثل إللي غالباً ما يقصدون مهماياً نقلوا في مكانين. الذين يذهبون للسياحة أو للزهاء، غالباً أنهم يقصدون مسافة تزيد على مسافة القصر بكثير. فهم يعرفون أنهم سيتجاوزون مكة مثلاً أو المدينة أو الجبال أو الشمال. يعرفون أنهم يصلون إلى حدود الشرقية أو المنطقة الشرقية وأنهم. ما سيتجاوزون هذا ولكن ما عندهم عزم على أن قصدهم البلدة الفلانية الأحسى مثلا أو الهفوث من الأحسى ما عندهم جزم على أنهم يقصدون البلدة يقولون سوف نسافر لهذه الجهة المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية ما عندهم يقين على أنهم سوف يقصدون جدة مثلا أو بحرة أو لا إنما أي جهة هؤلاء عندهم يقين أنهم سوف يقطعون المسافات أكثر من المسافة القصيرة يكفيه. شه الله وعلمه الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دكار دكار دكار وهو يقول عشان, عشان ولازم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي ركعتين الله بحلوه رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وهذا أيضا يتعلق بالقصر والإتمام ونأخذ من هذا الفصل كما سياتي ان الفقهاء رحمهم الله يحتاطون للعبادة فاذا كان الامر مترددا بين اثنين اخذوا الاحوط منهما ففي هذه الصوره مثال للاحتياط وصورتها ظاهره لو أذن الظهر والناس وهؤلاء المسافرون لا يزالون في البلد يجمعون رحلهم واثاثهم ويحملونه على سيارتهم ودوابهم ثم ساروا بعدما أذن ومشوا وخرجوا من البلاد بنيه التاخير وجاءهم العصر مثلا وهم في الطريق مثلا مسافرون الى الحج بعدما ساروا ساعتين جاءهم وقت العصر نزلوا للجامع يقول يا هذه الحال يتمون الظهر ويقصرون العصر لأن الظهر وجب عليهم تأمن وهم في البلد دخل عليهم وقتها وهم في حكم المقيم واستدل الشالح بهذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحنيفة ركعتين فلدحل عليه الظهر وهو بالمدينة فصلاه أربعا لأنه لم يزل مقيما ثم شد رحله ولما صلى الفليفة اذا العاصر قد دخل هو إله وفي حق المسافة فصلاه راكعتين فهكذا نقول لهم انتم كلفتم بالله لتأمن فعليكم ان تصلوه أربعا تخرجوا لأنكم طولبتم به بدخول وقتهم بالأذان طولبتم به تامة ولكنكم تساهلتم وفرطتم تسيرتم قبل أن تصلوه في هذه الحال يصلونه إذا وقفوا تماما أو صلى خلب من يتم منص عليه لأن ابن عباس سئل ما أو خلف من يتم نص عليه لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد إذا صلى المسافر في البلد خلفه مقيما لازمه الإتمام والدليل هو هذا الحديث عن ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره فان عباس سئل ما بعد المسافر اذا صلى وحده صلى بركتين واذا صلى مع المقيمين أتن ان يصلى اربعا فقال تلك السنه وكانهم راوه يلزمهم يلزم كل من صلى مع المتمين بالاتمام فقالوا لماذا يلزمه الاتمام فقال تلك السنه وهذا ايضا ورد فيه هذا الدليل ثم هو دليل على الاحتياط للعبادة وذلك أن المسافر دخل مع هذا الإمام من أول الصلاة أو من وسطها أو من آخرها فصار مأمورا بأن يتابع هذا الامام وان يصلي هذه الصلاه التي احرم بها امامه فيلزمه ان يتم يلزمه الاتمام لهذه الصلاه ولا فرق بين أن يدخل معه من اولها او من اخرها لو قدم مثلا انك مسافر اتيت الى جماعه في بلد قد صلوا ثلاث ركعات من الظهر فدخلت معهم بنية أنك تصلي ركعة التي لقيت عليهم وتضيف إليها أخرى وتكون ركعتين هي فرضك نقول لا ما دمت دخلت معهم بصلاة تمام وإمام يتم فإنك تتم لظاهر هذا الحديث يقع الجهل الكثير من الأعراب والجهله في مثل هذه المسألة كثيرا ما نرى أحدهم يدخل في أول الصلاة فيصلي ركعتين من الظهر أو من العصر ثم يسلم لنفسه ويخرج ويقول أنا مسافر وفرضي ركعتان أو يدخل في ركعتين الأخيرتين بقيتا من الظهر أو العصر ويسلم مع الإيمان ولا يقضي و يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ولا فاتكم فاعتمو ويخالف الإمام ويختلف معه والرسول عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا يلزم الإمام أن يلزم الإمام يلزم يا جعل المامون ان يتم بامامه ولا يخالفه يبقى يعني في والعصر هي ممكن والعصر لا في البلد ولا يريدوا السفاق وليس له أن يقصر وليس له أن يجمع قبل أن يخرج من بلده يقع ها هنا في الرياض وماذا غير الرياض؟ في المطار المطار كثيرا ما مشاهدهم إذا ذاحل المغرب هم يعرفون أن الطائرة سوف تطلع بعد المغرب بعشر دقائق فصلنا العشاء ركعتين نقول لهم أولا أنكم جمعتمها قبل وقتها والذي في بلد ما يجنع ثانيا أنكم قصرتم قبل أن تسافروا قبل أن يجد بكم السير والذي في بلد ليس له أن يقفر ينتبه لمثل هذا فان الإنسان لو عرف أنه سيسير بعد الظهر مباشرة في سياره وفي طائرة ونحوها وبعد المغرب فليس له ان يقدم العصر لا قصرا ولا تباغا وليس له ان يقدم العشر لأنه لم, ي... لم ي... يفارق بلده ليس له ان يقدمها قبل وقتها وحينئذن كيف يفعل نقوله يكف ومتى نزل صلى لو قال الطائره مثلا سوف تستمر في سيرها اربع ساعات اذا كان السهر بعيدا ربما سبع ساعات كما يذكرون يقول ان املت أنك تنزل قبل خروج الوقت فانتظر مثل وقت العشاء وقت العشاء طويل اذا اقلعت الطائره مثلا بعد المغرب بنصف ساعه واستمرت حمسة أو سابع ساعات ثم نزلت في آخر الليل الوقت لا يزال فتصليها حينما تنزل قصرا لأنك مسافر إذا حشيت خروج العصر خروج العصر لو مثلا قلعت الطائرة بعد الظهر واستمرت خمس ساعات عربت أن الشمس تغرب أنها غربت أو تغرب في هذه الحال تصلي الطائرة الطائره ان تمكنت من الركوع والسجود السجود والقيام به والا فتومئ بهما وتجعل السجود احفظا من الركوع كالصلاه على الراحله واذا كان يتمكن من القيام والصلاه باطمئنان كالصلاه في البواخر او السفن او القطار فيلزمه ذلك وفاله هذه فالحاصل أن الذي يدخل مع الإمام في صلاة تامة يلزمه ان يدخل، وإن آخر الصلاة يعني إذا كان الأمر بالعكس فإنه جائز، صورة العكس أن يكون الإمام هو الذي يقصر. فإن المأمومين يتمون بعد سلامه ويكونون كمسبوقين. والدليل هو أنه صلى الله عليه وسلم كان في رزوة الفتح أحيانا يدخل فيصلي بهم في الحرم المسجد الحرام ويصلي هو ومن معه ركعتين ثم ينصرف ويقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفرا فيقوم أهل مكة ويأتون بركعتين فهناك فرق بين كون الإمام هو المسافر أو هو المقيم فإن كان الإمام هو المقيم لازم من خلفه كلهم أن يتموا لهذا الحديث وإن كان الإمام هو المسافر لازم المقيمين أن يتموا وجاز له أن يقصر وَتَقَدَّمَ لَنَا ان المستحب ان لا يتقدم بالمقيمين رجلا مسافرا فانها يفوتهم جزء من صلاتهم بغير جماعه حتى يكون مثل الرسول عليه الصلاه والسلام او مثل عمر اذا كان اماما عاما ومثلهم فلهم ان يقدموه والا لا،, لا يختارون أن يتقدمهم الإنسان يت. يكثر بهم الصلاه وهم يجدون مثله من المقيمين قد الله صلاة قياس على حديث قرس قبل الحديث الرسول صلى قبل الحج. قبل حج قام بذبوا لا يسم الله الرحيم قد عمره لما قيل له قال له قياسنا على حيث ترى صوت مسلمين يجيب على كلمه القاها بعض الاخوان يقول كيف لا يجوز لي ان اصلي ركعتين وانا في البلد اذا كنت عازما على السفر مع انه يجوز لي ان افطر قبل ان افارق البلد أولاً الفطر قبل أن تفارق البيوت هذا فيه خلاف وأكثر الفقهاء يقولون لا يتناول مفقراً قبل أن يجد به السير وقبل أن يسافر والقول الثاني أنه يجوز ولكن دليلهم فعل بعض الصحابة ونقل أنه السنه انه يجوز ان بعض الصحابة لما شد رحله وقبل ان يفارق مد السهره واكل وقالت لمن زهد ترغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك للحاجه وذلك لانه قد يجهد يجهده شد الرحل فيعوزه الى ف. الإخطار وشولي على أجري التخفيف عن الجهاد النفس وإتعبها فليس هو مثل القصر فالقصر ليس بمشقة تروزه إلى أن يقصر وهو في الجلد فصله أنه لا لا قياس له أهلاً أصيل، سيد شيخ الأصوليين يقولون أن الواجب مسلاً واجب كف واجب الصلاة في أول الوقت قبل قبل المد عند الزمرو وفي آخر الوقت يتأكد الوجود فيها فإذا كان يعني الوجود ما تأكد الله في آخر الوقت وراء يعني طارق البنيان في أول الوقت أنا تفضل صلنا في حقه بعدما دخل الوجود عليه وهذا أيضا قياس أو استدلان بهذه القاعدة الأصلية ولكن العلماء الفقهاء الذين قالوا هذه المقالته هنا قالوا إن الإنسان خوطب بالصلاه وهو كلف بها وهو مقيم ووجبت في ذمته تامة ولكن مطالبته بهذه الساعة يعني كوننا نطالبه بأدائها بها هذه اللحظة ليس بلازم فكونه نقول إنه وقتهم منعني أننا ما نلزمه أن يصليها قبل أيو هلك البلد ولكن نلزمه أن يصليها أربعا سواء في البلد أو بعدما يخرج من البلد لأنه جبتي دمته والأقصى على هذا نأتي أيضا بقيعة بأقصى فمنها لأنك تجد أنهم قالوا إذا دخل الوقت على إنسان مكلف. ثم زال تكليفه واجبت تلك الصلاة في ذمته يقضيها إذا كل في العائد عاد إليه التكليف هل تحفظ مثالا لهذا؟ صلاة الحائر, الحائر. والمجنون مثلا إذا حاضت إذا اذن الظهر وهي طاهرة ثم جاءها الخائر قبل أن تصلي فتلك الظهر واجبة في ذمتها لأنها فأطلطت حيث لم تؤديها في أول الوقت ولو كان سائغا وجائزا لها فتطالب بأدائها بعد الطهر وليس بذلك ذلك مشقة فالحاصل أنه لا إلزام في صلاته في البلد ولكن هناك إلزام بصلاتها أربعا لكونها وخوطب بها أربعا وهو من المكلفين بها أخذنا لا ذعلها نفسها لك فعليه. فعليه. لكن وجوبها هذا واجب لحقه من الأصل يعني الوجوب عليه أنها وجبت عليه أربعا لكن فعلها يعني يختلف من المسافر إلى وجبت عليه وكل فأولودية وجوبها عليه فتبست في ذمته أربعا وفا كونه لم يفعلها إما بعدما في آخر وقتها لا ينافي أنها تجب عليه أربعا نشهر الشيح المالك يقول بأن المأموم إذا كان مسافر وأتم بمقيم فإني أصلي ركعتين بماذا استدني ويذكر قام الأخوة من الذهاب مالك أنه يجوز صلاة المسافر ركعتين مع المقيم ولعله لم يبلغه هذا الحديث فبنع على أن المسافر صلاته ركعتين وره اتم بمقيم لم يبلغ هذا الحديث وكم هذه انتشرت. كانت في أطراف البلاد ولو تبلغ العلماء لكلة الاتصالات بينهم فعلى كل حال العمل بسنة هو الأصل لكن يا يعني ما له دليل أو قياسه شيء؟ في الأصل اسمع الشيخ؟ مثلا شيخ اثنين مسافرين اثنين مسافرين هل له لهم في جناعة ويقصر والجو لغير ويسال عن ما اذا كان اهنان مسافران دخلا مسجدا فيه جماعه سيصلون جماعة كثيرون يجوز لكما ايها المسافران ان تصليا وحدكما ركعتين وان تدخلا مع الجماعة وتصليا اربعا ولكن ايهما افضل فنقول ان انا لنظري وإن كنت لم أسأل أو لم أعثر على جواب لكن هنا ظل أن كثرة الجماعة أفضل لعموم الحديث الذي فيه وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فكونكما تدخلان مع الجماعة كثير وتؤديان الصلاة تامة وليس عليكما مشقة هذا في الله لي أفضل وإن صليتم وحدكما فلا إن شاء الله لكن الأخذ بالرخصة في هذه الحالة والأفضل جمعنا جماعة موجودة. نعم. قاعد. الشيخ ما يدخلون في عموم الحديث. تسمع النداء خلنا نعمل قانون عاجب. يعني هي تعين عليه الإجابة. أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الاتمام فيطلع النية ينصرف إليه قاله في الكافيه. وهذه أيضا سورة هي أن الإنسان على مشاعر نيته. وهي إذا دخل أو أحرم بالصلاة ولم ينوي القصر أحرم بنية الإثنان أو أحرم بدون نية القصر لم يجزن بالقصر يقولون إن الأصل في الصلاة الإثنان والقصر خارج عن الأصل فإذا أحرم احراما مطلقا لم يجزم بانه قاصر فانه يتم والمسافر يلزمه ان ينوي ويعقد العزم عن النيه عند التحريمه انه سوف يقصر فاذا احرم بنيه الاتمام او احرم بلا نيه قصر فانه الحاله هذه يتم لتعلق النيه بالاصل لكلها الأصل الأصل في شرعية الصلاة هو الإقنام لكن هذا يسأل نسي أنه مسافر ونسي أن الصلاة تقصر وأحرم على النية الأصلية سواء في البلد أو في غيره وعلى كل حال يقصر بناء على لا يعهده لا بأس به إن شاء الله أنا في طلبك مثلا في حضر مثل جامعة الحصى ينتقل من حصن في الجامعه فبمثل الجامعة في المدينة في الجامعة ما يقرب من شهر, وينزل فكل شهر ينزل الاحتياج، كل شهر ينزل بس خلاص خمس أيام بالداخل، هنا يقصر في البلد اللي فيها الجامعة ولا؟ لا لا هاي تينها عشان. لكن الأصل ما هو القصر الأصلي الأصل علويه. الآثار العلمية للسماح للناس أن يسألوا الله. من من المسافرين الناس يوما من الممومين نية السفر فهم القاصر يعني هل تكفي نية الإيمان القاصر أو الجمع عن نية الممومين؟ يظهر أنها تكهي لأن الغالب أنهم يتبعون إمامهم فيما أحرم به وأنهم عارفون أنهم يقتدون به فيقتدون به في القصر ولو أن أحدهم شاذت الليّة عن قلبته لكن يشرع للإمام أن يخبرهم ويذكرهم لا على كل حال شيء معهود يقول يشرع هذا في القصر في البلد لك أن قصر لسبب كمطر أو غذر من الأعذاب أن يخبرهم حتى ينووا أنهم سوف يجنعوا أو نفسه سنان ننسى وننسى وننسى وننسى ونفتتها من الأصل الصلاة يتمها أربعا ينسى التحليمة لا ينسى النية عند الإحراط انها و... والأصل الصلاة ركعتين إذا كان أنه أحرم, أحرم على نية المقلقة نية المقلقة الأصل أنها أربع السلامة. لكن هذا إذا كان تابع للإيمان فإنما إذا قصر يقصر أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر. يعني يلزم يعني يلزمه أن يسمى إذا نوا إقامة مطلقة إذا فإن إذن يكون إنقطاع السفر الذي أبحر قصر له إنقطاع السفر <تصفيق> لهذا يسمى إقامة المطلقة. والإقامة المطلقة معناه أن يقيم إقامة أن ليس لها نهاية في نظره فهذا أقام جاء إلى هذه البلد وأقام ولا يدري أنه سوف يسافر بعد يومين وبعد أربعة أيام أو إقامة مطلقة في هذه الحال ولو لم يكن في بلد لو أقام مثلا عند بادية فهذه الحال يعتبر مقيف وارتصر خاص بالمسافة أو بمن هو على عزم السفر أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظل وظن أن تنقضي إلا بعد الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعه فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج فمن أقام مثل اقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال آنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منا وعرفه وما بعده من العشر هذه مسألة أيضا خلافية فالمدة التي إذا أقامها في البلد قصر مختلف في تحديدها. فالفقه هنا قالوا أنها أربعة أيام. إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو عزم على إقامة لشغل وعرف أنه لا ينقطع إلا بعد أربعة أيام فإنه يتم الحاله هذه. وله في ذلك دليل وتعليل. فاما الدليل فهو انه عليه السلام أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل ان يرحل إلى ملع ولقدم صبح الرابعة فأقام الرابعة والخامس والسادس والسابع وتوجه يوم الثامن إلى ملع فتبر هذه هي الإقامة التي هي نهاية ما يجوز أن يقصر الصلاة فيها هذا هندتهم واما تعليلهم فقالوا ان المقيم اكثر من اربعه ايام يعتبر قد اعطى نفسه راحتها وقد ابعد عن اثار السفر وعن مشقه السفر والقصر شرع لاجل اراحه المسافر ولاجل الابعاد عن الكلفه عليه والمشقه فاذا اقام هذه المدة فانه يعتبر كالمقيمين فيتم كما اتموا هذا تعليلهم وفيه قول انه يقيم انه يكفر ولو اقام اكثر من اربعه ايام ما دام انه في حكم المسافر وذلك لانه يمكن أن يكون هناك أناس سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا في اليوم الثالث ولم يأمرهم بالقصر وبالإتمام ولن يقدر لهم المقيمين مدة يقصرون فيها ونحو ذلك وهذا دليل على أن الأصل الجواز أنه يجوز له أن يقصر ما دام على أهباته السفاد وعلى الهيته ولو أقام أكثر من أربعة أو من عشرة ولكن يعني الذين قالوا فشيخ الإسلام وابن تيمية إن له أن يقصر ما دام مسافرا ما لم ينوي ويعزم على الإقامة المطلقة استدلوا بأطلاق الإقامات في فعله صلى الله عليه وسلم فإنه أقام بمكة في خجة في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً يقصر وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر فما دام أنه أقام هذه المدة فإن وهو يقصر عرف ان القصر جائز لمن كان على نية السفر لكن اذا كنا بهذا القول خصصنا ذلك بمن كان مسافرا او على هيئه المسافر بخلاف من انقطع سفره فعلا او انقطع سفره ميّة، فالذي ينقطع سفره في الذي يدخل البلد ويتساوى مع المقيمين أهلها، فإذا دخل في البلد واستوطنك أهلها، وسكنك ما يسكنون، وترفه بما يترفهون، أصبح كانه مقيم. في هذا الحال على الصحيح أنه أنهيت. حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ليست كذلك فإنهم منزلوا خارجا البلد ونصبوا لهم أحبية وخياما جعلها مستوطنهم وإن أخوا عندها رواحلهم وصاروا يعلمون رواحلهم ويستعدون للرحيل فمثل هؤلاء لم يزالوا على أهبة السفر فيكونون نجحة